مسغبه يتيما ذا مقربت او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرهمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مقصدها